اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابا ذَلِكَ رَجٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَسْبِ لَمَّا جَاءَهُمْ تَهُمُ فِي أَمْرٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها روافيا وأنبتنا فيها مِن كل زوج بهيج ترصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنزل نخل باسقات لا ظل نظير رزقا للعباد واحيينا به كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب السو ثمود الرَّامُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَبٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَأَثَائِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ